بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفهم فزاجرات الروم فالتاليات ذكرن الهلاء كون الغاحر رب السماوات والأرض والبين والأرض والمشارق إن نازم إن الدنيا بزنة القواعد بحفظ من كل شيطان ماردة لا يستمعوا ولا المدينة على أغضرهم من كل جانب لحورهم عذابهم وعصيبهم إلا من خطف الخطفة فاتبعوا شايهم سيقب فاستبتم أم أشدوا خلقا أم من خلقنا إنا خلقنا من صين لازم بل عجبت ويسخرون وإذا يكتون ويذكرون وإذا رؤيتهم يستسخرون وطالوا إن هذا إلا سحر مبين وقلنا ترونوا عيوانا أئنا لنسنا وآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجة وعجة وزاغ ينرون وقالوا يا وين هذا يمدنا هذا الفصل الذي كنتم يتغذبون أحشر الذين ظلموا وأزواجهم احشروا الذين ولموا يجعوا ما كانوا يحضرون لله فعجوهم من أصوات الجحيم وقفهم منهم مسرون ما لكم يتنصرون بالهم ليوموا مستسلمون ولكما بعض مع بعض يتساءلون قالوا لكم على الجميع من لم وما كان عليكم من فحق علينا قربنا إنا لذائقون فأغوينكم لنا كنا غاوين فإنهم يواجهون في العداء واشتركون إنا كذاك نفهم المجلومين إنهم كانوا يواجهون إلا هم آيها إن الله يستغفرون ويقولون إن لتاركوا آلاتنا للشعاب المجلوم لا يقل <تصفيق> على بالأليم وتجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عمال الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكنهم مضعمون في جنات النعيم على سرور المتقابلين يطاف عليهم بكاس من معهم بيضاء نبلة للشاربين لا فيها أولهم ولا معنائهم وإنهم قاسرات الترفعين كان لهم بيض مكنون فأقوى البعض على بعضه تستعالون قال قائل من أني كان لي قرين يقول أنك من المصدقين إذا متنا وكلنا تراب وميزان إنا لمدينون قال قالت الله إن كنت رجلاً ولا علمت ربي من المحضرين فما نعمي دين إلا ما تتنى الأولى ومارنا حنوب عذابين إن هذا أول فضل عظيم لمثل هذا الفليم الآمرون إن جعلنا فدرا للزوار من الناس جدون في أصل جحيم طلعوها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلوا لا منها فمالئون من البطون ثم إلا لهم عليها لشعوبا من حميم ثم إلا مرجعهم لإلى الجحيم إنهم الغلماء هم قولين فهم لا وَلَقَدْ ضَلَّ قَوْمُهُ مُسْتَقْبِلَ الوَرَى وَلَقَدْ رَسَّنَّا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ فَأَوَّلَكَ وَكَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ إِنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَقَدْنَاهُمْ حُفَّانًا وَالْمُجْرِمُونَ نَجَّاوَهُمْ الْمُجِيبُونَ الْعَذَابِ الْعَظِيمِ وَجَاءَ النَّذِيرُ مِنْ رَبِّكَ وَوَزَنَ الْعَذَابَ فَنَخْلَعُ السَّلَامَ عَلَى نُوحٍ في إنا كذار قنزل المحسن إنهم يغادرون من يرما أورقنا الآخرين وإن من سيعتدي لإبراهيم إجاء رب بقلب سليم القارب يقون ما تعبدون كيف أي كان أحد أن دون الله تريدون فما ظنتم ربي عارم فنذروا نذروا النجوم فقال إن السقيم فَتَوَلُّوا عَنْهُمْ فَرَوِينِيهِ أَعْلِيَةِمْ وَقَالِيَةِمْ وَقَالِيَةِمْ يَتَاكُرُونَ مَا لَكُلْهُمْ لَكُلْهُمْ تَنْتِخُونَ فَرَعُوا عَلِمْ ضَرْوَى إِلَيْهِ زِفُّنُ وَقَالَ تَعُونَ مَا تَحُجِنُوا اللَّهُ خَلَقَهُمْ من فأرادوا بك در وجعلناه نسفل وقال إن ذائب إلى ربي سياد ربي أمني من الصالحين فغشرنا بظلام حريم فلما بلغ معه السعين قال يا بني إنه يرى أذبح يفنظر ماذا ترى قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجنئ إن شاء الله من الصابرين فلما أسلوات النوم الجميل وعيد نوعيا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنك ذلك نزل محسين إن هذا له بلاء المبين وفدينا بذبح العظيم وتركنا عليه في السلام على إبراهيم كذلك نزل إنهم من أتباع المؤمنين وشرّم إسحاق من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق جر يد ومحسن وظالم مبين. ولقل من ذريدهم وحسن وصالح النفسين وعليكم أنفسكم ولاقل من أن موسى وعَرُونَ وَجِنَّةٌ مَرْقُومَةٌ مِنْ وآتيناهما الكتاب المسلمين وأديناهما الصواة المستقيم وطرقنا عليهم وفي الآخرين سلامنا على مستوارنا إن ذاهبنا جن المحسنين إنهم أمن بعضنا المؤمنين فإن لي أسأل من المرسلين إذا قالوا لقومي ألا تتقون أتجعون بعد ونجرون أحسن الله ربكم وربائكم الأولين فكذبوا فإنه لمحررون الله المخلصين عليهم في إنا نَزَّلَ اللَّهُ النُّورَ وَالْهُدَى وَأَمَرَ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ سَلَامٌ عَلَى يَاسِينَ إِنَّ كَلَمَ رَبِّكَ لَمُحْسِنِينَ إِنَّهُمْ إِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا فَضَّلَكُمْ عَلَيْنَا وَإِنْ إِلَّا فإن يونسلام من المنين الأقا الفش فها فك من الموض حاقين فلت طع الحوط و ميم فلو لا أن كان من المصح فإ لا لاث في مطير يؤ معصون ف مانا من الع ووسقي معبت ع ش من يخطين ورس ال ورسلناه إِلَى ملات ألفين أو يزيدون فآمنوا فمتعهم إلى حين الْبَنَاتُ أي ربك البنات وأم البنون أم خلقنا الملائكة إنها سوهم شاهدون ألا إنهم من أفكر ليقولون ولد الله إنهم لك عزبون أصطفى البنات ما لكم أم لكم سلطان المبين فأتوا مكتئبون كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسوان قرآء من الجنة أنهم سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم متأذون أنتم ليفادني إلا نصالحين ولا لمن مقاملون إلا نحن قُل إِنَّ لَنَا مُسْلِمُونَ وَإِنْ كَانُوا لَأُرَأَى أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا أَوَّلًا كُنَّا اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَى وَمَنْ فَضَّلَ يَعْلَمُونَ وَلَغَصًا فكَلِمَتُنَا إِلَى الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِأَوَّابِ النَّدَائِنِ الْمُرْسَلِينَ أَوْلُو فَتَوَاللوا وَلَا مُحِتَّاحِينَ وَأَبْسُون فِي صَوْفِ الْبَشَرِ أَفَوَرَاعَ وَنَا يَسْتَعِيرُونَ فَيَذَنُ زَرَبَ السَّاعَةِ إِنْ فَسَّى الصَّبَاحُ الْمُنْجَلِينَ فَتَوَاللوا مُحِتَّاحِينَ وَأَبْسُون فِي صَوْفِ الْبَشَرِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ مَا يَسْبُونَ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ